ناس وهي تتبعون على إذا تريد أكتب أكتب بعض المخالفات نومجي عليه أكتب هكذا سردا يعني واحد هو يكتب سردا سردا هكذا حتى تحتضن لأن الذي يحضر في ذين أنا ما جهزته يعني وسأختصر الذي يريد تفصيلا في نقطة يمكن أنا تفصيل ااا واحد واحد عدم التأصيل في السلفية مع التلبيس بالادعاء التأصيل قبل ثلاثين سنة. هذا يعلمه من يعرف الرجل قبل عشر سنوات فقط أو قبل يعني قبل أقل من عشر سنوات هذا باختصار هذه طبعا نقطة تحتها شرح من أسرد بدون ترتيب يعني ليس ترتيبا بالأهم في الأهم أنا أسرد ما يحضر على ذين كلامه الباطل في كتابه ضوابط التبديع له كلام باطل في كتابه ضوابط التبديع وضوابط الرمي بالبدعة رد عليه أو أشير إلى الرد عليه في كتاب الأخ سعيد دعاس الذي قدم له الشيخ يحيى في المقدمة راجع الكلام <تصفيق> دندنته حول منهج الموازنات حتى الشيخ في كتابه تمييز العلماء من المفكرين والخطباء حتى إن الشيخ ربيع لما عرض عليه الكلام بدون أنوريه اسم الشخص من شكل كتابك تقول هذا هذا الكلام في في موازنات ولا ليس في موازنات فالشيخ قرر الكلام قال يدندل حول الموازنات فلذلك أنا أخذت لفظة الشيخ يقول يدندل حول الموازنات دندنا حول الموازنات. في كتابه تمييز العلماء بين المفكرين والخطباء وإن رغم أنفه لنقول العبارات التي هو قالها هو دندن حول الموازنات طبعا هنا كل مسألة نحتاج تفصيلا فيها طويلا. طيب علاقته الطيبة بمحمد بن إسماعيل المقدم والتي لا نعرف خرقا لها إلى يومنا هذا وتكذيبه لمن صدق بذكرها وتكذيبه أنا رأيت أملي ببطء حتى تكتب وتحفظه وتكذيبه لمن صدق بذكرها شخص ذكر أن بينه وبينه علاقة وقال هذا إيش كذاب ومفتري والشريط محمد بن إسماعيل موجود الذي هو اسمه عاصمة عاصمة لا قاصمة بهذا النحو موجود في هذا الكلام طبعا لا يفهم المنهج السلفي لن يفهم هذه الأمور الذي لا يفهم المنهج السلفي هو بعيد عن أن يدرك شيئا من هذا أصلاً. ماذا أي شيء؟ طيب. تسويته بين من يكفر تارك الصلاة وسيد قطب في التكفير وهذا في مقالة الله نشرت في الانترنت تسويته بين من يكفر تارك الصلاة وبين سيد قب وهذه مقالة يعني قالها من قبل عدنان عرعور ورد عليه العلماء وبينوا جهله وضلاله في هذا العلماء كالشيخ ربيع والشيخ الفوزان إخراجه بعد موت الشعراوي شريطا يثني عليه فيه الثناء الشديد ويمدحه ثم بعدما ووجه بما فيه وبعد إذن ها ثناؤه على, على الشعراوي ثناء شديد في شريط ثم بعدما ووجه بما في الشريط وهذا فيه مراحل متأ... يعني أكثر من مرحلة في الآخر يتكلم بكلام ماذا فيه ما فيه أيضا وفيه تلبيس أو إن شئت فيه كذب لأنه يقول أنا, أنا مدحته لأنه كان حربا على الإخوان وهو ما كان وقتها يعرف الرد على الإخوان على الطريقة السلفية وهو ما عرفها إلى الآن يعني لكن حتى على سبيل الادعاء والتمثل وقتها ما كان يدري فالظاهر أن الرجل والله تعالى أعلم على ما يظهر يدعي أمورا ليست صحيحة أبدا طيب أيضا النقطة التالية نادر أنتم ترقمون كيف ترقمون فناؤه على شيخ الأزهر الهالك طنطاوي وتسميته إياه بشيخ الإسلام أنا أذكر في هذا اليوم الذي خطب فيه هذه الخطبة التي ذكروا أنه ذكر فيها شيخ الإسلام أنا ذكرته في القطبة قلت عدو الله بعد مسألة النقاب وما يتعلق بها وخلع النقاب للفتاة الصغيرة من هذا الهالك دندنته بالترحم على سيد قطب في, المحاض في الخطبة التي تكلم عليه فيها إذ ترحم عليه ودعا له سبعة عشرة مرة سبعة عشرة مرة ومن ضمن هذه المواضع قوله رحمه الله كان يكفر البشرية كلها طبعا أهل السنة والجماعة لا يمنعون الترحم على المبتدعة ومنهم سيد قطب ولكن الدندنة بالترحم عليهم توجب غرور الناس بهم كما أشار إلى هذا المعنى الشيخ ربيع في الرد على أبي الحسن المعربي هناك طبعا شواهد لبعض الأمور القديمة. طيب حملته على أهل السنة على غير واحد من أهل السنة يعني ليست المسألة شخصية بينه وبين شخص إنما حملته على غير واحد من أهل السنة في مصر وخارج مصر لأنه علم أنهم لا يرضون حاله في حين أنه إلى الآن ساكت عن محمد حسان وأبي إسحاق الحويني وعلي الحلبي وغيرهم كثيرين فهو يشتد في الرد عندما على من رد عليه. الذي يرد عليه هو هذا الذي له النصيب الأكبر من الشتائم وال... أما الذي لا يرد عليه فحتى لو رد على بعض الإخوان ولا التبليغين ولا ال... كذا فردود هكذا إيش يعني يسير أو ردود يعني إيش يترفق فيها بهم جدا يعني بالله العظيم أنا أسألكم سيد قطب ولا محمد بن إبراهيم في الضلال وفي التأثير على الناس وفي الشهرة سبعة عشر مرة سيد قبعة الله عنه غفر الله له رحمه الله والثاني أخطاء استق الحفرة وكذاب والله يقول هذا جاهل مفترن كأيش ست ست أوصاف بدأ بها كذاب مفترن جاهل غبي متعالم بغيض لماذا ما الذي, ما الذي حصل ما الذي ما الذي في من أجل السنة الجماعة صار هذا منهج السنة الجماعة وهذا الكلام لما بدأ يدعي فما بالك ثم هو يلصق من يتكلم فيه من أهل السنة يدعي فيهم الحددية اكتبوا هذا يدعي أو يتهم من يتكلم فيه من أهل السنة بالحددية شأنه في هذا شأن غيره من الجهلة الذين يصفون من تكلم فيهم بالحددية النقطة التالية كلامه السيء الذي نقل في الشيخ يحيى والذي سيشكك في هذا أو يقول لا ندري أو كذا فليسأله عنه لكن الرجل دائما يريح نفسه من, من وضوح الحقائق بأن يسكت طالما أنه لم يتعرض له أو عندما يخشى أمرا أكبر يعني هو الآن إذا تكلم في الشيخ يحيى سيعلم من الذي سيثار ضده سهام و وهجوم صحيح ولا لا وإخواننا اليمانيون الذين هم بعيدون الذين يتعاملوا معه بتعاملنا سيظن الظان أننا نجامله لأنه وطنينا فلذلك ليس من المصلحة أن يتكلم في الشيخ يحيث أولا أنه لا يبالي بهذا يعني هناك ناس والله أعلم مدى تحقق هذا فيه لكن هناك ناس أهم شيء عندهم نصر أنفسهم هذا أهم من كل شيء وأم شيء مكانة أنفسهم بغض النظر ما الحق الذي يحق وما الباطل الذي يبطل معي. هذا بعض ما حضرني بدون أي نظر أو مراجعة أو بحث أو تنقيب أو تتبع فهمت هذا إيش أفراد لأن بعض الناس لا يكفي من نقول هذا الرجل يا أخي ما عرف المنهج السلفي يوما من الدهر على وجهه ولا أخذه عن أهله يوما وقبل أن يتصدر ويتشيخ على هذا النحو ما جلس لعالم سلفي يدرس عليه على طريقة أهل السنة يوما هل ذهب إلى بعض المشايخ الشيخ ربيع مثلا مرة مرة درسا واحدا حضر له وهو يعتقد أنه رجل وشيخ فاضل ونتعلم منه قبل أن يتصدر هذا كان شيخ ربيعنا وغيره ما كان وإلى الآن على الأقل أتباعه الله يعني هو نفسه الله يعلم لكن على الأقل أتباعه يجعلونه في مصاف المشايخ الكبار يعني الشيخ الفوزان في السعودية الشيخ ربيع والشيخ فلان وعلان هنا وهذا كذلك الشيخ الكبير هنا حتى بعض الذين يوافقونه لمصالح أو يسكتون عليه لمصالح كخالد بن هذا يعلم أنه هو بنفسه وافقني على هذا فيما كنتم به لما كنا في مك أن رسلان لا يريد أحدا ولا يريد وهو نفسه ووافقني يومها على أنه عنده مخالفات تفهمت هذا لكن عند المصالح الكل يتحد ضد حتي الحق إذا كان سيكون الجرح يخشى أن هذا يجرح فلان وجرف فلان طيب نتحدوا هذا كذا نسكت ونداء إلى آخر طالما فلان لم يتكلم فيه كذا يكون الإغضاء عند كثير من الناس عن إحقاق الحق لأجل مصالح شخصية ومالية تفهم هذا وأنا يعني ليس صعبا علي أنني آآ آآ الآن لو أنني أبحث عن الدنيا وكذا، ما المانع أذهب أنني أذهب إلى هذا رسل أزوره وإيش؟ يعني لا داعي لهذه الأمور ونحن يعني و... وأنت يعني رجل كبير ونحترمك والثاني كذا وإيش؟ و... ليس الآن والله الآن ليس صعبا إذا كنت أريد يعني إيش أن الشيخ أنهم بعد هذا يتصلون مش غير بيقول الرجل يعني رضانه و... والامور جيدة بعد هذا يش نحصل كذا ثم إلى أين نذهب كما قلت لكم الأمر يحتاج فهما لمنهج السلف وصبرا على منهج السلف الصالح بعض الناس لا يفهم وبالتالي لا يصبر وربما يصبر على الباطل بعض الناس قد يفهم شيئا ولكن لا صبر عنده لا يحتمل غربة الحق وبعض الناس لا فهم ولا صبر ليس عنده استعداد لصبر على حق وليس هو يفهم شيئا يعني الإخوان لما كانوا يسألونني عن المسألة قلت لهم يا أخي بعض الناس قد يدعي أنه يحب الشيخ ربيعا وهو لا ينتهج نهجه ولا مانع ستجد ناس يحبون الشيخ ربيعا قلت له وأنا م... أن الآن كشخص كفرد من الأفراد السلفيين أسير على نفس النهج الذي عليه الشيخ ربيع لكن ستجد هذا يحب الشيخ ربيعا ويكرهني كما تجد ناسا يحبون الشيخ ابن باز ويكرهون الشيخ ربيعا ل... قلت للأخ... لل... لأحد الإخوة يعني قلت لو تعرف هذا تعرف أن ناسا يحبون الشيخ ابن باز ويكرهون الشيخ ربيعا وقال لي لا, لا أعرف هو لا يدري طيب الآن ما هو مشكلة يا إخواني لا إن سيأتي أخ يسأل ما مخالفات فلان، فسأجلس أشرح له والله يا أخي المنهج السلفي كذا كذا كذا سنة نجلس السنة وتاريخه كذا وفتن حصلت من قبل حصل فيها كذا والفتن حتى القريبة التي سمعنا بها فتنة أبي الحسن فيها كذا فتنة عرور جرى فيها كذا فتنة عبد الرحمن بن القالج فيها كذا فتنة القطبين قبل هذا جرى فيها كذا فتنة سالم القصي جر فيها كذا فتنة الحلمي جر فيها كذا والآن تأتينا فتنة جديدة يتجدد فيها بعض ما كان في الفتن القديمة. فإذا عرفنا كيف كان الأمر في الفتن القديمة وكيف صد العلماء وردوا وكيف نقضوا ونقدوا وكيف وكيف ننتقي كثيرا من الشرور صحيح ولو نستعين بالله في التوقي من الشرور كلها طيب هذا, هذا سيحتاج وقتا يا إخوان ها ويأتي الآن شخص ما مخالفات فلان طب فلان هذا نحتاج أن أحكي لك حصيلة السنوات التي عرفناه من خلالها ما عرفناه هذا العام ولا سمعنا به من شهر ولا من سنتين ولا من شهرين هذا من سنوات فشخص كنا نعرفه ونسمع به لما كان كعامة الذين يدعون السلفية في مصر من أمثال محمد حسان وأصحاب الإسكندرية وفلان وعلان وكذا إلى آخر وكان أحمد فريد يذكره يقول أحد إخواننا صاحب الإسكندرية في كتابه العذر بالجهر رد على بدعة التكفير يقول لأحد إخواننا فكان معروفا أنه من على نهج هؤلاء صحيح ثم أحد بعض الناس أعطاه بعض الكتب المنهجية تأثر ببعض ما فيها فبدأ يتكلم ببعض الكلام الذي ينفع به نفسه ولكن كيف نأتي به ونشيخ فوقتها قلنا نقول يا إخوان هذا الرجل يتقدم للخير لكن لا يصلح أن نأتي به وأن شيخه وأن نقول هذا من مشايخ السنة يصحح جزاء الله خيرا يصحح ونساعده ونحب له الخير، فمرة فإذا بنا نفاجأ أنه يأتي ناس يريدون من الخارج يريدون أن يذهبوا إليه على أساس أنه شيخ سلفي من من ها وبن قديم ويدرس عند الرسول، فاتصل بي أحد من فرس يقول كذا كذا هذا الرجل ندل. قلت يا أخي كيف هذا ليس سلفيا ليس سلفية. ثم ليس سلفيا وإلى الآن أقوله لا عجيبها عجيب هذا الأمر، فلم يقنع الرجل بهذا حتى أراد أن يضرب السلفيين الأصليين الذين عرف السلفية قبل أن يعرفها وما عرفها إلى اليوم وإلا لو عرفها ما كان يصدر منه كل ما يصدر منه إلى يومنا هذا حتى لو عرفها وتكلم فيها فليعترف أن هؤلاء سبقوني هؤلاء أدرى مني هؤلاء حتى لو أخطأوا في, في تقدير موقفي أعذرهم لأنني جديد أنا الآن لو أن شخصا يعرفني وأنا من قبل كنت على منهج ليس جيدا فرآني فقال لك احذر فلانا لأنه ليس جيدا لماذا؟ لأنه من منهج كذا فأنا أقول له يا أخي تعال أنا سمعت أنك قلت عفية كذا لكن أعلم أنني تركت هذا الأمر وتراجعت وصلت إلى خير وعلى خير قلت سنرى قلت طيب إن شاء الله سترى الخير صحيح؟ لابد أن نقدر هذا حتى لو أنا فهمي خطأ لكن أيش هذا؟ ليس في رأسي هذا الأمر ثم يقرأ كلام الشيخ ربيع في حث على المودة والاتلاف. هذه الرسالة كانت تطبع في دار المام النسخ وها ذهبت كأن الشيخ ربيعا ما تكلم في حياته إلا بهذه الرسالة الحث على المودة والإئتلاف وفي الوقت نفسه بالمناسبة عليكم السلام ورحمة الله هذا كان ينفعه هذا الكلام أحبه. المهم في الوقت عينه أصحاب مركز الألباني في الأردن طبعوا هذه الرسالة فقط من بين كل كتب الشيخ ربيع طبعوا هذه الرسالة والرسالة حق وما فيها حق لا لا نخالف لكننا لا ينبغي لنا أن نعرف فقط أن الشيخ ربيع يرد على محمود الحداد وفالح الحربي وفوز البحريني لا بد أيضا أن نعرف أنه يرد على أبي الحسن المأربى وعدنان عرعور واسامة القصي وعلي الحلبي صحيح ولا لا حتى نفهم نخرج بالمنهج السلفي الصافي الذي لا إفراط فيه ولا تفريط ولا غلو فيه ولا جفاء. طيب هذا التاريخ بتفاصيله لن نستطيع أن نحكيه في ماذا في دقائق وإذا حكيت هذا هذا المختصر الذي الآن أذكره هكذا اشارات في دقائق سيمر وكأنه ماذا رموز عند بعض الإخوة الذين لا يدرون من ما هذا ولا من هؤلاء. تقول له فلان وفلان وفلان الذين يذكرون من هؤلاء لا يعرف إذا لا بد أن نصبر على طلب العلم والآن أليس هؤلاء يدعونش أنا باختصار الذي يعني يتنازع أقول ليس هؤلاء ينتسبون ويتمسحون ويأخذون شهرتهم وما يروج لهم في العالم بسبب الشيخ ربيع صحيح ولا لا وأنا أقول والله الشيخ ربيع لما حق وهدى صحيح ولا لا إذن ما العلاج لمن يريد الحق؟ اقرأ تصانيف الشيخ ربيع وتأملها وفهمها جيدا واسأل الله الهداية خذ هذه الفتاوى هذه المجموعة الرسائل والخمسة عشر مجلدا أو غير المجلدين الفتاوى ثلاثة عشر اقرأها من أولها إلى آخرها بتمعن وتأمل وتفهم واسأل الله الهداية صحيح؟ إذا قرأت هذا وتبينت وتفهمت سيكون عندك لا أقول كمال الفهر شيء من ال... شيء وكثير من الخير الذي تميز به كثيرا من الأمور إذا قرأت وفهمت إلا فبعض الناس قد يقرأ مجلدا ثم تسأل عن أي شيء فيه لا يدري تقرأ وتفهم تدبر وتسأل الله الهداية وتكون مخلصا صحيح هذا فأ... ما أنا الآن أقول لك أنا على منهج السلف ويأتي هذا يقول أنا على منهج السلف والربي يقول أنا على منهج السلف كيف نميز أن نعرف السلف الصالح ما الذي كان عنده؟ صحيح ولا لا؟ يقول لك أنا على عقيدة السلف الصالح، وهذا يقول على عقيدة السلف الصالح، والذات يقول أنا على عقيدة السلف الصالح، صحيح، ثم يأتي واحد شخص يقول وهذا من الأخطاء التي عنده يقول كلامه في الاستفتاء مثلاً وما يتعلق بالانتخابات ونظرته لمن الذي يعتبر سلفيا ومن لا يعتبر سلفيا لا محاضرة يا سلفيون أعدله ويخاطب فيها من المبطلين الحزبيين الجاهلين المميعين يقول يا سلفيون هذا يدل على أنه وهذا الذي إيش قبل ثلاثين وقبل أربعين سنة قبل ثلاثين سنة يقول الصد ولا يدري إلى الآن من, من السلفي الآن لما أخاطب محمد حسن وأمثاله أقول لهم يا سلفيون استقيموا هو فعل هذا هو يقول يا سلفيون عدلوا يخاطب هؤلاء هؤلاء سلفيون والله الذي يفهم المنهج السلفي يعلم أن واحدة من هذه ربما تكون كافية حتى يكون منصدا عن مثل هذا هذه التي إش أنا أقول كما قلت لكم لا أنا الآن وأنا أتكلم هكذا الذي على ذهني هكذا ذكرت ولا أنا قصدت تتبعا ولا أنني أجمع وأنني أكذا ما ما تعمدت هذا فيه الله المستعان بارك الله فيك ولولا أن بعض أن كثير من الإخوة يسألون أنا ما كنت أجيب في هذا لماذا إذا كانت الأمور واضحة عن محمد رسلنا نقول هذا للعلماء كالشيخ ربيع ونحن من كبار العلماء كي نستريح ونريح إخواننا من الفتات والله أنا جربت ذهبت للشيخ ربيع ببعض الأوراق معي وكأقل ما في وقت للأوراق أنتم قال هؤلاء خذوهم على تلاحم هو الشيخ ربيع يتكلم على فرض أن الناس جميعا أن هؤلاء الناس يعني أن الذين يخاصموننا صادقون على الحق مقبلون أنهم صادقون على الحق مقبلون كل المسألة أن عندهم بعض الأخطاء فيقول أنتم تنزلوا يعني انظروا واقتربوا منهم وابحثوا معهم وإن شاء الله ليكون الأمر قريبا لكن المسألة والشيخ ينظر إلى أمور أبعد يعني يرجو خيرا وكذا لا لكن المشكلة الشيخ إذا تأمل الأمر في الحقيقة وعلم أن هؤلاء ضرروا كثير منهم يكون أكثر من منفعته وأنه بالدعائه هذا أخذ من يريد شيئا من الحق وأبعده عن أهل الحق وهؤلاء ما كانوا ليفقدوا لذلك أن تجد كثيرا من الذين هم على هذه الشاكلة يحتجون بالتسكيات من ربوا في السلفية الناس يعرفون السلفية ويعرفون المشايخ ثم بعد هذا يذهبون إليه على على السمعة على التزكيات والحركات وإلا فهم أخذوا ناسا وأقام منها سنيا سلفيا من الأصل لا منهم ما أقام دعوة إلا بعد التزكيات والشهرات فصار الناس يظنونه شيخا فيقول تعالى شيخ تكلم عندنا ورسلان هذا على سبيل المثال خطيب من قديم وله مسجد من قديم يخطب فيه ويدرس فيه من قبل أن يعرفه أن يقرأ ربما كتابا واحدا للشيخ ربيع ودعوته فيه قائمة على ما كان في ذهنه من حق وباطل كتابه سنتين وثمانين بالتاريخ الصليبي كتاب ومقبوع مجنون ليلة وفيه ليس فقط المشكلة في العنوان فيه مخالفات فهمت هذا؟ وفي أيضا هذا مما ذكرت في كتابه فضل العربية نقل عن سيد قطب والأوراق موجودة والنسخ القديمة موجودة نقل عن سيد قطب القول بخلق القرآن أن القرآن من صنع الله ونقله مقرا ثم بعد هذا طبع الكتاب مرة أخرى فحذف هذا بدون إشارة وطبعا المساكين الذين يتهافتون عليه من روسيا وفرنسا ومن هنا ومن هنا لا يدركون لا أين الطبعات القديمة من أين الكلام لا يوجد ولا نقل عن سيد قطب لأنه كان حربا على الإخوان أيضا كما قال في الشعراوي يعني أقل ما في الأمر أن الرجل كان جاهلا بمنهج السلف إذا إذا يريد يتعلم يتواضع للحق ويتعلم ولا يتكلم في السلفيين المشكلة ليست أنه تكلم في شخص ها يقول هذا الشخص لا يفهم أو يتكلم في في فيه مثلا يقول لا لا هذا مثل أولادي في سن أولادي لا يفهم صغير مثلا لا طب تكلم في ناس ليسوا صغارا لا والله فإنت ها فإنتم ها فهموا ها فهموا ها فهمت فهمتم ماذا فهموا هذا الشيخ لكن ناس ناس ما طلبوا العلم وعلى وعلى مشايخ كبار وعلى كذا وتاسسوا وتأصلوا من هو حتى يناطحهم انا اتكلم عن ليس اتكلم عن نفسي اتكلم عن الاخرين فالكلام أريد أن أري الشيخ بعض الإشياء شيئا يسمح بشيء هكذا حتى لا أريه حتى أخذ الجواز منه أنه الشيخ يلا يريد فتح أبواب الفتن لكن والشيخ بشر على حسب تقديره الشيخ ابن بازن أيضا قدر أمورا فلذلك ظن أن مثلا أن الأمر الفلاني لا يحتاج إليه أو أن كذا. فلذا مثلا لم يكثر كلام الشيخ المباز في, الم في مسائل كثر فيها كلام الشيخ ربيع أن نصنعه مثل بعض الجهلة نقول لا طالما الشيخ ابن باز لم يرد على سيد قطب إذن لا الردود على سيد قطب. لماذا الشيخ ربيع يرد على سيد قطب وعلى فلان وعلان والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين لا يصنعون مثل هذا إذا اعتذارات متعددة و عدم وجود كذا من بعض المشايخ قد يكون بسبب عدم الاطلاع، عدم المعرفة، ظن ليس في بسبب ظن ليس في محله، بسبب اكتفائهم بجهود غيرهم، صحيح ولا لا؟ ف... ثم يا أخي دين الإسلام ليس ليس كبعض بعض الجهلة الآن. للأسف وهذا مما لا ينبغي ولا يجوز شرعة يقول لا أنه إذا الشيخ ربيع تكلم هو الكلام وإذا لم يأ... يتك... وإذا زكى وإذا قدع فقط هكذا وسبحان الله يتكلم الشيخ ربيع ببعض الكلام الذي لا يعجبهم فلا يقبلون صحيح ولا لا الشيخ ربيع يتصل بالشيخ يحيى ويكلموه ويثني عليه وعلى الإخوان وعلى الإخوان الطلاب وكذا لا لا لا يعجبه لا لا لاص الشيخ يعني بالباطل هنا فهمت؟ والجفوة التي يعني بدت فيما سبق من سببها هؤلاء هم أنفسهم وأشباههم صحيح ولا لا يسعون بالشر والسوء ويتكلمون بكلام باطل أكثر من شخص يقول للشيخ يحيى شتم الشيخ ربيعا قدح في الشيخ ربيع، طعن في الشيخ ربيع، ولا حصل هذا يوماً، ولا حصل هذا يوماً، لكن أيش افتراءات والزيادات والتحميل الكلام ما لا يحتمل، وهكذا يسعون ضد السلفيين في كل البلاد، في السعودية، في اليمن، حتى الإخوان في الجزائر هناك، الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ مشاكل هؤلاء في, في الجزائر، يصنعون كما يصنع مشاكلهم في مصر والسلفيون قليلون ما. تفهموا هذا؟ بارك الله فيك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك يعني أن أذ... تذكر آثار السلف عليك بطريق من سلف وإن رفضك الناس وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول أي رجال كان حتى لو كانوا من العلماء إذا خالف كلامهم الحق فلا تقبل وإن زخرفوها لك بالقول فإن الأمر ينجري وأنت على طريق مستقيم ويقول يونس بن عبيد رحمه الله ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها وأغرب منها من يعرفها لذلك لا بد أن نكون حريصين جدا على فهم نهج أهل السنة والجماعة وعلى معرفة كلامي وآثار السلف الصالح وعلى معرفة منهجهم وقوتهم وثباتهم وردودهم على من خالفهم وردود العلماء السلفيين على مر الدهور على من خالفهم حتى ونسأل الله تعالى الهداية والفهم الحسن لأن بعض الناس قد يقرأ ويبتلى فإذا به يخرج به يعني تقول هذه ما, هذه ما هذا سبحان سبحان الله ما هذا الرأس ما هذا الفهم الذي يخرج من عند أمثال هؤلاء والرجل يأتأ من سوء فهمه أو من سوء قصده فإذا اجتمع كمل النصيب من الضلال كمل نصيبه من الضلال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يسددنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا هذه الاستعادة من شرور النفس وسيئات العمل لأن الإنسان ربما بسبب سيئاته يضل عن الحق أنت رجل تسرف على نفسك في المعاصي فبعد أن كنت مهتديا تضل يلقي الشيطان إليك شبهات يعاقبك الله بسبب معاصيك بأن تنحرف عن نهج الحق لأنك تعصي الله فتعصي الله فتعاقب على المعصية بأنك تبتعد عن نهج الحق بخلاف الذي يحرص على أن يتطهر وأن يستقيم وأن يطيع ربه فسبحان الله تكون الهداية إليه قريبة ولا يكون ولا وتأتيه الفتن فيصرفها الله سبحانه وتعالى عنه وتأتيه الشبهات ستمر على تاتي على قلبك قلبه كالمراه يعكسها لا يستقبل شيئا من الشبهات بخلاف الذي مكن للشبهات في قلبه بالمعاصي والذنوب والأفعال وال وال وال, وال فتات الشبهات فتدخل وتدخل, وتدخل وتدخل وتدخل وتدخل بعد هذا حتى نتكلم ننصح نذكر نعظ نبين نفهم أنا أتكلم عن أي, يعني أي واحد فينا يقوم بهذا بالحق يعني نقرأ الآيات من كتاب الله الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم فإذا بك لا تجدوا المستجابة لماذا؟ ومن يريد الله فتنة فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم وإن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون نعوذ بالله تعالى من الظلم ونعوذ بالله من أن نظلم أنفسنا الحمد لله رب العالمين سبحانه.